بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلام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 لَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنِعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالوادي الْمُقَدَّسِ قُوَ وَأَنَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى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 فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترد وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى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 لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي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 اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ۚ الْتَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُم عَلَى مَنْ يَدْفِنُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ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 قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى قَالَ لَا تَخَافَ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى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 وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنفَأْ خَرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجٌ مِن نَّبَاتٍ شَجَّة كُن وَرْعُ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَاتِ الْلَّيْلِن منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أعوذ بالله من الش